فأما الذين في قلوبهم زير فيتبعون ما تشابه منه ابتضاء الفتنة وابتضاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراتقون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذتر إلا أولو الألباب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 وأولئك هم وقود النار فدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب كل الذين كفروا تتغربون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين امتقطا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك عبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والقناطير المقنطره من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحر ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أونبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وازواج خالدين فيها وازواج مطهره ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين وَنَسْتَغْفِرُكَ إِنَّكَ والمنفقين والمستغفرين شهد وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا قائما إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إله إلا هو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 وقل لِلَّذِينَ بُوتُوا الكتاب وَالْأُمِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فقد اِهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ الله وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق ويقتلون ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس بسهم بعذاب أليم. وذلك الذين حرفت أمارهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم؟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 وغفلت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك تَشَاءُ وَتُعِزُّ تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير كُلِّ على كل شيء قدير.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 والمرد الله نفسه والى الله المصير قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبذوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض والله على كل شيء قدير يوم تذيق كل نفس ما عملت من خير محضرا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 فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ إِنَّ اللَّهَ اصطفى الَّذِي مَا وَعَدَ مُحَمَّدَ وَالَّذِي بِرَاهِمَ وَالَّذِي إِنْ غَايَانَا عَلَى الْعَالَمِينَ ذُرِّيَّةٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عليم إذ قالت امرات عمران ربي اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم فلما وضعتها قالت ربي اني وضعتها انثى والله اعلم والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى وإني سميتها وَإِنِّي أعيذها بترزريتها من الشيطان وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مرلم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغي حساب هنا لجداز تري يا رب قال رب هل لي من لدن كذريعة طيبة إنك سميع الدعاء فنادت الملائكة وهو قائمه يصلي في النحر أن الله يبشرك برحيا أن الله يبشرك برحيا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصوها وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب لا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقل. قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب دع لي آية قال آية كألا تتلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذق الربك كثيرا وسبح بالعسي والإذكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم قنتي لربك واسجدي وارتعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب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 ويعلمه الكتاب والحكمة والسرعة والإنجيل ورسولا ورسولا إلى بني أَنِّي أني قد جئتكم بآية من ربكم أني مِنَ لكم من الطير كهيئة الطير فأنفقوا فيه فيكون طيرا بإذن الله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 ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذي كفروا وجاعر الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فَأَحْكُمُ بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فَأَمَّا الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا وَالْآخِرَةِ وما لهم من عاصرين وَأَمَّنَ الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أُجُورَهُمْ والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الْآيَاتِ والذكر الحكيم إنما تلعيسى عند الله كبدل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجت فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا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 قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم ان نعبد إلا الله سواء بيننا وبينكم ان نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده افلا تعقلون ها انتم هؤلاء حاجلتم فيما لكم به علم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 والله ولي المؤمنين ودى الطائفة من أهل الكتاب لو يبلغونكم وما يبلغون إلا أنفسهم وما يشعون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون وطائفه من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين امنوا, آمنوا, على الذين آمنوا وجه النهار مكتوم افلم لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم او يحجوكم عند ربكم قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء. والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الفتار من إن تأمنه بطنطار يؤذه إليك ومنهم من إن تأمنه بديناء لا يؤذه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأم الدين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشتعون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم وان منهم لفريق يلون الزنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناسكونوا ثم يقول للناسكونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا فيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِنْ النَّبِيِّينَ لَمَا لَمَعَ آتِيْتُم مِنْ فِتَاحٍ وَحِكْمَةً ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ غَضِبُوا لِمَا مَعَكُمْ لَتُمْنُ النَّبِيِّ وَلَتَنْتُرُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ أَقْرَرْتُمْ عَلَى ذَلِك مِنْ صِرِّ قَالُوا أَقْرَرْنَا قال فاشهدوا و انا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاتقون ابا دين الله يدعون و له من في السماوات و طوعا و ترها قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإسحاق ويعقوب والأسباق وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون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 أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين خارجين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ادادوا كفرا لن تقبل توبتهم لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملك الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين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 قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن اترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل فدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت الناس للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن بغله كان آمنا ولله على الناس حد البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غمز عن العالمين قل يا أَهْلَ الكتاب لم تذكرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تغدون عن سبيل الله من آمن تبعونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافر عما يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا بيقا من, من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين وكيف تذكرون وانتم تثنى عليكم ايات الله وفيكم رسوله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 واولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فاما الذين اسودت وجوههم اكثرتم بعد ايمانكم فذوقوا فذوقوا العذاب بما كنتم تذكرون واما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمه الله هم فيها قاربون إلك آيات الله عَلَيْكَ عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإن الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للنات تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنجد وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان طيرا لهم منهم المؤمنون وأثرهم الفاسقون لن يبروكم إلا أداة وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون بلبت عليهم الزلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وباقوا بغضب من الله وضيبت عليهم المستنة ذلك بِأَنَّهُمْ كانوا يكفرون بِآيَاتِ الله وَيَقْتُلُونَ الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وَكَانُوا يعتدون ليسوا سوا من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويتابعون في الخيرات وأولئك من الصالحين فما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين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 وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم قبالا وذوا ما عندتم قد بدت البغضاء من أفوالهم وما تخفي قدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تحفظون. ها انتم اولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله واذا لقوكم قالوا امنا واذا خلو عضوا عليكم الانامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم ان الله عليم بذات الصدور إن كنسكم حسنة فتثهم وإن تصبكم سيئة يرضوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذا غدوت من اهل كتبوا المؤمنن قائدا للقتال وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّ الطَّارِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَبْشَرَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلَّتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَخْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةِ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إذ تقول للمؤمنين ألن يكفركم أن يمزكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منسرين بلى إن تصبروا وتفقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم, ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرا لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم ليقطع طرفا من الذين كفروا او يكذبهم فينقلبوا طائدين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 واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار الذي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسائعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة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 ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئك جزاءهم مغفره من ربهم وجنات, وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعم اجر العاملين ودخلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهموا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن ينسسكم فقد مس القوم مثله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 وسيجزي الله الشاكين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤددا ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا.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 فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الْآخِرَةِ والله يحب المحسنين يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا إن تطيلوا الذين كفروا يردوكم ان تطيلوا الذين كفروا على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير ناصين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومقواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم باذنه حتى إذا فتلتم وتنادعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم طرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تَصْعَدُونَ وَلَا تَلُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِيهِ إِخْوَاًكُمْ فَأَذَابَكُم ضَمّاً بِضَمٍّ لِكَي لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمن من شيء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 والله الله علي من الصدور ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استدل الشيطان ببعض ما كتبوا انما استدل الشيطان ببعض ما كتبوا و لقد عفى الله عنهم ان الله غفور حليم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 ولئن قتلتم في سبيل الله أَوْ متتم لَمَغْفِرَةٌ من الله وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مما يجمعون ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله رنت لهم ولو كنت فضا غريض القلب لن فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفذ لهم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 وما كان لنبي أي يغل ومن يغلل يأث بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع بضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم, ومأواه جهنم وبئس المصير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 قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم فإما قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبل جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المهيد كل نفس ذائقة الموت وانما توفون بدوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور لتبلون في اموالكم وانفسكم ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب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 ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخذنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أبيع عمل عامل منكم من زكر أو أنساك اني لا اطيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لاكفرن عنهم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 وَإِنَّ من أَهْلَ الْكِتَابِ لَا مَيْتٌ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إلَيْهِمْ قَاطِعِينَ لِلَّهِ قَاطِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَوُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُنَا إِذَا لَهُمْ أَجْوُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَيُعُرُ يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.